وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ زَلَّ لَجُوثِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُدِ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَ بَأْسٌ شَدِيدٌ إذا هم, إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعَدَنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ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 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقود قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير وَلَا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون